مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتِ أَإِذَا رَبِّي خَلَقَ كُلَّكُم كَانَ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ مُسْلِمَاتٍ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 انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ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 كانت تحت عبدي من عبادنا صالحين فقانتهما. كانت تحت عبدي من عبادنا صالحين فقانتهما. فقانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. فقانتهما فلم